الباب الرابع عشر ومئتان باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه وعنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة الليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح